الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع والأربعون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وبه يبدأ الجزء الخامس من الكتاب وهو مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاقضيه والأنكحة والبيوع وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم وكيف كان هديه في الحكم بين الناس ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية فصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة قال أحمد وعلي المديني هذا إسناد صحيح وذكر ابن زياد عنه صلى الله عليه وسلم في أحكامه أنه صلى الله عليه وسلم سجن رجلا اعتق شركا له في عبد فوجب عليه استثمام عتقه حتى باع غنيمة له فصل في حكمه في من قتل عبده روى الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة جلدة ونفاه سنة وأمره أن يعتق رقبة ولم يقده به وروى الإمام أحمد من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه فإن كان هذا محفوظا وقد سمعه منه الحسن كان قتله تعزيرا إلى الامام بحسب ما يراه من المصلحة وأمر رجلا بملازمة غريمه كما ذكر أبو داود عن النضري ابن شمير عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغرين لي فقال لي إلزمه ثم قال لي يا اخا بني سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبري الصابر وقال أبو عبيد أي بحبسه للموت حتى يموت وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي يخبس الممسك في السجن حتى يموت فصل في حكمه في المحاربين حكم بقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم كما سملوا عين الرعاء وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرعاء فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاترفع فقال دونك صاحبك فلنعنا قال إن, إن قتله فهو مثله فرجع فقال إنما أخذته بأمرك فقال صلى الله عليه وسلم أنا تريد أن يبوء باسم باسمك واسم صاحبك فقال بلى فخلى سبيله وفي قوله فهو مثله قولان أحدهما أن القاتل إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة وهو لم يقل إنه بمنزلته قبل القتل وإنما قال إن قتله فهو مثله وهذا يقتضي الممثلة بعد قتله فلا إشكال في الحديث وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو والثاني أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعد مثله إذ كان القاتل متعد بالجناية والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتل ويدل على هذا التأويل ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي مريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إذا كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادة وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم عند يد وخطأ قلب فصل في حكمه بالقودي على من قتل جاريه وأنه يفعل به كما فعل ثبت في الصحيحين أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أي حلي فأخذ فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل وأن القتل غيله لا يشترط فيه إذن ولي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى اوليائها ولم يكن إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه بل قتله حتما وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح فإن ناقض العهد لا تلدخ راسه بالحجارة بل يقتل بالسيف فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من ضرب امرأة حاملا فطرحها في الصحيحين أن امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغره عبد أو وليبة في الجنين وجعل نبيا المقتولة على عصمة القاتلة هكذا في الصحيحين وفي النسائي فقضى في حملها بغره وأن تقتل بها وكذلك قال غيره أيضا إنه قتلها مكانها والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين مرأة من بني لحيان بغره عبد أو وليدة ثم إن المرأة التي قضى عليها للغرح توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للديه، وأن العاقلة هم العصبه وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة في من لم يعرف قاتله ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حكم بها بين الأنصار واليهود وقال لحويصة ومحيصه وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون بمصاحبكم وقال البخاري وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا أمر لم نشهده ولم نره فقال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وفي لفظ ويقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته إليه واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدية ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده وفي بعضها وداه من ابن الصدقة وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم ألقى على اليهود لأنه وجد بينهم وفي مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم بدا بيهود فابوا أن يحلفوا فرد القسامة على الأنصار فابوا أن يحلفوا فجعل عقله على يهود وفي سنن النسائي فجعل عقله على اليهود وأعانهم ببعضها وقد تضمنت هذه الحكومة امورا منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه ومنها القتل بها لقوله فيدفع برمته إليه وقوله في لفظ آخر وتستحقون دم صاحبكم فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة وهو مذهب أهل المدينة وأما أهل العراق فلا يقتلون في واحد منهما وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان والشافعين عكسه ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى ومنها أن أهل الذنة إذا منعوا حقا عليهم انتقب عهدهم لطوله صلى الله عليه وسلم إما أن تدوه وإما أن تأذنه بحرب ومنها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس الحكم كتب إليه ولم يشخص ومنها جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه ومنها القضاء على الغائب ومنها أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من خمسين إذا وجدوا ومنها الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكم إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين ومنها وهو الذي اشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدرة من إبل الصدقة وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين وهذا لا يصح فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلها فللامام أن يصرفه في المصالح وهذا اقرب من الأول واقرب منه انه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده واقترض الديه من ابل الصدقة ويدل عليه فوداه من عنده واقرب من هذا كله ان يقال لما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم لاصلاح ذات البين بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء على الغارم لما غرمه لاصلاح ذات البين ولعل هذا مراد من قال إنه قضاه من سهم الغارمين وهو صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها لنفسه شيئا فإن الصدقة لا تحن له ولكن جرى إعطاء الديه منها نجرى إعطاء الغارم منه لأسلاح ذات البين والله أعلم فإن قيل فكيف تصنعون بقوله فجعل عقله على اليهود فيقال هذا مجمل لم يحفظ راويه لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم فانه صلى الله عليه وسلم لما كتب اليهم ايد القتيل او ياذنوا بحرب كان هذا كالالزام لهم بالديه ولكن النبي حفظوا انهم انكروا ان يكونوا قتلوا وحلفوا على ذلك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده فحفظوا زياره على ذلك فهم أولا بالتقديم فإن قيل فكيف تصنعون برواية النسائي أنه قسمهم على اليهود وأعانهم ببعضها؟ قيل هذا ليس لمحفوظ قطع فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل بل لا بد من إقرار أو بينة أو إيمان المدعين ولم يوجد هنا شيء من ذلك وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم أيمان القسامة على المدعين، فأبوا أن يحرفوا، فكيف يلزم اليهود بالديه بمجرد الدعوة؟ فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقط في بئر، فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا، ذكر الإمام أحمد والمزار وغيرهما أن قوما احتفروا بئرا باليمن، فسقط فيها رجل فتعلق بآخر والثاني بالثالث والثالث بالرابع فسقطوا جميعا فماتوا فارتفع أولياؤهم إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال اجمعوا من حفر البئر من الناس وقضى للاول بربع الديه لأنه هلك فوقه ثلاثة والثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث بنصفها لأن هناك فوقه واحد وللرابع بالدية تامه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل فقصوا عليه القصة فقال هو ما قضى بينكم هكذا سياق البزار وسياق أحمد نحوه وقال إنهم ابوا أن يرضوا بقضاء علي فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند نقام إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال لقيت خالي ابا برده ومعه الرايه فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه تزوج امرأة أبيه أن أقتله أن أقتله وآخذ ماله وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامراه أبيه فضرب عنقه وخمس ماله قال يحيى بن معين هذا حديث صحيح وفي ابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه وذكر الجوزة يعني أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه وسلوا منها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوا عبد الله ابن أبي مطرف رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخط وسطه بالسيف وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي ومالك وابو حنيفه حده حد الزاني ثم قال ابو حنيفه ان وطئها بعقد عزر ولا حد عليه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه احق واولى فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بام ولده فلما ظهرت براءته امسك عنه رواه ابن وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت عن انس رضي الله عنه ان ابن عم ماريه كان يتهم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه اذهب فان وجدته عند ماريه فاضرب عنقه فاتاه علي فاذا هو في ركي يتبرد فيه فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه علي ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر وفي لفظ آخر أنه وجده في نخلة يجمع تمرع وهو ملفوف بخرقه فلما رأى السيف ارتعد وسقط الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده ما يتعلق عليه وتاوله بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل إنما أرى تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها قال وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد علي بالسكين حتى أشق الولد بينهما ولم يفعل ذلك بل قصد استعلام الأمر من هذا القول ولذلك كان من تراجم على هذا الحديث باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصحابة براءته وبراءة مارية وعلم أعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء الأمر كما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن من هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه بقتله تعزيرا لاقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه مريء من الريبة كف عن قتله واستغنى عن القتل بتبيين الحال والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما فصلا في قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فزرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما وفي مصنف عبد الرزاق قال عمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهران ديار قوم أن الأيمان على المدعى عليهم فإنك حث حدث المدعون واستحقوا فإن نكر الفريقان كانت الديه نصفها على المدعى عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا وقد نص الإمام أحمد في رواية المروزي على القول برواية أبي سعيد فقال قلت بأبي عبد الله القوم إذا أعطوا الشيء فتبينوا أنه ظلم فيه قوم فقال يرد عليهم إن عرف القوم قلت فإلا لم يعرفوا قال يفرق على مساكين ذلك الموضع فقلت فما الحجة في أن يفرق على مساكين ذلك الموضع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل البية على أهل المكان يعني القرية التي وجد فيها القتيل فأراه قال كما أن عليهم البية هكذا يفرق فيهم يعني اذا ظلم قوم منهم ولن يعرفوا فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث وجعل الدية على أهل المكان الذي وجد فيه القتيل واحتج به أحمد وجعل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إن لم يعرفوا بأعيانهم وأما الأثر الآخر فمرسل لا تقوم بمثله حجه ولو صح تعين القول بمثله ولم تجز مخالفته ولا يخالف باب الدعاوي ولا باب القسامة فإنه ليس فيه لوث, لوث ظاهر يجب تقديم المدعين فيقدم المدعى عليهم في اليمين فإذا نكلوا قوي جانب المدعين من وجهين أحدهما وجوب القتيل بين بهرانيهم والثاني نقولهم عن براءه ساحتهم باليمين وهذا يقوم مقام اللوث الظاهر، فيحلف المدعون، ويستحقون، فإذا نكل الفريقان كلاهما، أورث ذلك شبهة مركبة من نكول كل واحد منهما، فلم ينهض ذلك سببا لإيجاب كمال الديه عليهم، إذ لم يحلفوا رماؤهم، ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفوا، فجعلت الديه نصفين، ووجب نصفها على المدعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين ولم تجب عليهم بكمالها لأن خصومهم لم يحلفوا فلما كان اللوث متركبا من يمين المدعين ونكول المدعى عليهم ولم يتم سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصف ووجب ما يقابل نكول المدعى عليهم وهو النصف وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها وبالله التوفيق فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمر ذكر عبد الرزاق في مصنفه وغيره من حديث بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقبني فقال حتى تبرأ جراحك فأبى الرجل إلا أن يستقيده فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم فصح المستقاد منه وعرج المستقيد فقال عرجت وبرأ صاحبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعسيتني فبعدك الله وبطن عرجك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج لا استقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ فما كان من عرج أو شلل فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له قلت الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصل أن رجلا طعن, طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني فقال حتى تبرع جاء إليه فقال أقلني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجتك فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وضطل عرجتك فمنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرع صاحبه وفي سنن الدار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرع المجروح وقد تضمنت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص من جرح حتى يستقر أمره إما بمدمانا أو بسراية مستقرة وأن سرية الجنية مضمونة بالقود وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما ولا ناسخ لهذه الخقومة ولا معارض لها والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل للجنين لا نفس القصاص فتأمله وأن المجني عليه إذا بادر وقتص من الجاني ثم سرت الجنية إلى عضو من أعضائه او إلى نفسه بعد القصاص فالسراية هدر وأنه اكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجان وحبسه قال عطاء الجروح القصاص وليس للإمام أن يضربه ولا يستنى إن هو القصاص وما كان ربك نسيا ولو شاء لأمر بالضرب والسجن وقال مالك يقتص منه بحق الآدمي ويعاقب لذرأته والجمهور يقولون القصاص يغني عن العقوبة الزائدة فهو كالحد إذا أقيم على المحدود لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى والمعاصي ثلاثة أنواع نوع عليه حد مقدر فلا يجمع بينه وبين التعزير ونوع لا حد فيه ولا كفارة فهذا يردع فيه بالتعزير ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالوطء في الإحرام والصيام فهل يجمع فيه بين الكفارة والتعزير على قولين العلماء وهما وجهان لأصحاب أحمد والقصاص يجري مجرى الحد فلا يجمع بينه وبين التعزير فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السن في الصحيحين من حديث أنس أن ابنة النضر أخت الربيع لطمت جارية فكسرت سنها فاختسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله ايقتص من فلانه لا والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع كتاب الله القصاص فقالت لا والله لا يقتص منها أبدا فعف القوم وقد ادر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من عب يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثانية باهدارها بإهدارها في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثانياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعب أحدكم اخاه كما يعب الفحل لا بيت وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلص نفسه بيد ظالم الله فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك فهو مجر غير مضمون فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحلفه بحصات أو رود ففقأ عينه فلا شيء عليه ثبت في الصحيحين من حديث أبي مريرح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحلفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح وفي لفظ فيهما من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا بية له ولا قصاص وفيهما أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص وجعل يختله اختله ليطعنه فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاء الحديث منهم الإمام أحمد والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ذكرهم ماجح في سننه وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد ذكرهم إسائي وأحمد وقضى ان المؤمنين تتكافأ دماؤهم ولا يقتل المؤمن بكافر وقضى ان من قتل له قيل فاهله بين خيرتين اما ان يقتلوا او يأخذوا العقل وقضى أن في دوية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشر من الإبل وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل وانها كلها سواء وقضى في المواضح بخمس خمس وقضى في العيد السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء اذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء اذا نزعت بسلس ديتها وقضى في الأنف إذا جبع كل الدية كاملة وإذا جبعت أرلمته بنصف الديه وقضى في المأمومة بسلس الدية وفي الجائفة بسلسها وفي المنطلة بخمسة عشر من الإبل وقضى في اللسان بالديه وفي الشفتين بالديه وفي البيضتين بالديه وفي الذكر بالديه وفي الصلب بالديه، وفي العينين بالديه، وفي احداهما بنصفها، وفي الرجل واحدة بنصف الديه، وفي اليد بنصف الديه، وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة، وقضى أن ديه الخطأ على العاقلة مئة بالإبل، واختلفت الرواية عنه في اسنانها ففي السنن الاربعه عنه من حديث عمل بن شعيب عن أبيه عن جده ثلاثون من تمخاض. وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة من لبون ذكر قال الخطبي ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا وفيها أيضا من حديث بن أنه الأخناس عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعه وقضى في عندي اذا رضوا بالديه ثلاثين حقه وثلاثين جذعه واربعين خليفه وما سوركوا عليه فهو لهم فذهب احمد وابو حنيفه الى القول بحديث ابن رضي الله عنهما وجعل الشافعي ومالك مدنا ابن مخاض ابن نبون وليس في واحد من الحديثين وفرضه النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الابل مئة من الابل وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاه وعلى أهل الحول مئتي حلة وقال عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ثمانمائة دينار أو ثمانمائة آلاف درهم وذكر أهل السنم الأربعة من حديث أكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف وثبت عن عمر أنه خطب فقال إن الإبل قد غلت ففردها على, على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألف شاه وعلى أهل الحلل مئتي حلة وترك دية أهل الذنة فلم يرفعها فيما رفع من الدية، وقد روى أهل السنين الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية الحر ولفظ المهجة قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى واختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك ديتهم نصف ديه المسلمين في الخطأ والعند وقال الشافعي ثلثوها في الخطأ والعند وقال أبو حنيفه بل كدية المسلم في الخطأ والعمد وقال الإمام أحمد مثل دية المسلم في العمد وعنه في الخطأ روايتان إحداهما نصف الدية وهي ظاهر مذهبه والثانية ثلثها فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب وأخذ الشافعي بأن عمر جعل بيته أربعة آلاف وهي ثلث دية المسلم وأخذ أحمد بحديث عمر إلا أنه في العمد ضعف الديه عقوبة لأجل سقوط القصاص وهكذا عنده من سقط عنه القصاص ضعفت عليه الديه عقوبة نص عليه توقيفا وأخذ أبو حنيفة بما هو اصله من جريان القصاص بينهما فتتساوى ديتهما وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره النسائي فتصير على النصف من بيته وقضى بالديه على العاقله وبرأ منه الزوج وولد المراه القاتلة وقضى في المكاتب أنه إلى قتل يودى بقدر من ادى من كتابته ديه الحر ومن بقي فديه المملوك قلت يعني قيمته وقضى بهذا القضاء علي بن ابي طالب وإبراهيم بن خعي ويذكر روايه عن أحمد وقال عمر إذا أدى شطر كتابته كان غريما ولا يرجع رقيقا وبه قضى عبد الملك بن مروان وقال ابن مسعود إذا أدى الثلث وقال عطاء إذا أدى ثلاثة أرماع كتابة فهو أليم والمقصود أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ولم يعلم نسخه وأن الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا معارضة بينه وبينها القضاء فإنهم في الربع بعد ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون قال لا قال احسنت قال نعم فأمر به فرجن في المصلى فلما انلقته الحجاره فر فابرك فرجن حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه وفي لفظ لهما انه قال أحق ما بلغني عنك، أحق ما بلغني عنك. قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية بني فلان. فقال نعم. قال فشهد على نفسه أربع شهادات. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابيك جم؟ قال لا. قال احصنت قال نعم. ثم أمر به فرجم. وفي نفذ لهما فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابيك جمم قال لا قال أحسنت قال نعم قال اذهبوا به فرجمه وفي نفذ من البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمزت أو نبرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال نعم فعند ذلك أمر برجمه. وفي لفظ الأبي داود أنه شهد على نفسه أربع مرات كل ذلك يرد عنه. فأقبل في الخامسة قال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منها في ذلك ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب النيل في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري من الزنا قال نعم أتيت منهم حراما ما من يأتي الرجل من امراته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطحرني قال فأمر به فرجم وفي السنن أنه لما وجد نس الحجارة قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي وفي صحيح مسلم فجاءت الغانبية فقالت يا رسول الله إني قد زهيت فطحرني وأنه ردها فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لم تردني لم تردني لعلك أن تردني كما رددت من عزا فوالله إني محبلا قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما وردت أذيت ثبي في خرقه قالت هذا قد ولدته قال الهبي فارضعيه حتى تفطنيه فلما وطرته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطرته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فانتبح الدم على وجهه فسبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهلا من خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت طيبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم قمر بها فصلى عليها ودفنت وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من منزناء ولم يحسن بنفي عام وإقامة الحد عليه وفي الصحيحين أن رجلا قال له أن شدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقضلوا بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بمرأته فافتديت منه بمئة شات وخادم وإن سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعنى على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئه والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أونيس على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات وأنه إذا أقر من الأربع لن يلزم بتكميل نصاب الإقرار بل الإمام أن يعرض عنه ويعرض له بعدم تكميل الإقرار وأنه اقرار زائل العقل بجنون أو سكر ملغى لا عبرة به وكذلك طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيته وجواز إقامة الحد في المسلى وهذا لا يناط به أن تقام الحدود في المساجد وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحده القطم كما لو زنى بحره وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بان لا يقر وأنه يجب استفسار المقر في محل الإجمال لأن اليد والثم والعين لما كان استمتاعها زنى استستر عنه دفعا لاحتماله وأن الامام له أن يصرح باسم الوقت الخاص به عند الحاجة اليه كسؤال عن الفعل وان الحد لا يجب على جاهل بالتحريم لانه صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا فقال اتيت منها حراما ما من يأتي الرجل من اهله حلالا وان الحد لا يقام على الحامل وانها اذا ولدت الصبي انهلت حتى ترضعه وتفطنه وأن المرأة يخفر لها دون الرجل وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ للرجم وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا وأنه فلى على من قتل في حد الزنا وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد وفر ترك ولم يتمم عليه الحد فقيل لأنه رجوع وقيل لأنه توبة قبل تكمل الحد فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه وهذا اختيار شيخنا وان الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانه لن يقم عليه حد القذف مع حد الزنا وان ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده وان الإمام له أن يوكل في استيفاء الحد وان الثيب لا يجمع عليه بين الجد والرجم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد من ولا الغامبية ولم يأمر أنيسا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها وهذا قول الجمهور وحديث الرمادة خذوا عني قد جعل الله له سبيلا الثيب بالثيب جند مئة والرجم من فان فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني ثم رجم من عزم ولم يجلدهها وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك وعما حديث جابر في السنن أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم قر أنه محسن فأمر به فرجم فقد قال جابر في الحديث نفسه إنه لم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم رواه أبو داود